ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلوهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ان تذبحوا بقره ام اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما قال انه يقول ان إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين